بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملد حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنا ذير وبشير وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتيعكم ثم توبوا إليه يمتيعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمو ويأتكم الذي فضل فضله فضله وإنت وَلَوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابا يَوْمَ كَبِيرٍ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا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 ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس الكفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرّا مسّته لا يقول إن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ان يقولوا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 أم يقولون أفترى قل فأتوا بعشر سواه مثله مفترئات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيب لكم فعلموا أنما أزل بعلم الله فعلموا أنما أزل بعلم الله نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون هؤلاءك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ عِيسَىٰ إِمَامًا وَبِشَارَةً وَمُصَدِّقًا لِكَي يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا مثلنا وما نراك وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 فعُمِيَت عليكم أنُلزِمُكمها وأنتم لها كارهون وَيا قوم لا أسألكم عليه ما لن إن أجرى إلَّا على الله وَمَا أَنَا بِطارِدِ الَّذينَ آمَنوا إِنَّهُم مُلَقُّ رَبّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَكُم قوما تَجاهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول الذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا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 قال إن تسخروا منا فإن نسخروا منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذابهم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 وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بِسْمِ الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن ربي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابْنَهُ ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب ولا تكن مع الكافرين قال ساوى إلى جبل عصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما البوج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بنعي ماءك ويا سماء أقنعي وغيض الماء وقضي الأمر, وقضى الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك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 وأمم سنمتيعهم ثم يمسهم من عذاب أليم تلك من آباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر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 أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم دراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.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 فَإِن تَوَلّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَّأْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ونجيناهم من عذاب غرير وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوما قيامة ألا إن عادا كفروا ربهم؟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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقرها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا مع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 ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدها لثمود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلام قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق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 وَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيباً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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا رب بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب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 يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك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 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يسالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم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 وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافر عن ما تعملون